قل آلنوا به أو لا تؤمنوا قل آلنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون من الأذقان سجدا إن الذين أوتوا العلم We'll be